مجيب المطالب يا مجيب المطالب كل لحظه وساعه ما تركت الامل فيك ما تركت الامل فيك والامل فيك طاع يا مجيب المطالب يا مجيب المطالب كل لحظه وساعه ما تركت الامل في ما تركت الامل في والامل فيك الضياء رب زاد الرجاء زاد والدعاء والضراعه زاد الرجاء زاد لا ترد سكين لا تزبك راعه لا ترد المسكين لا احتزابك شراع يا مليكي لك الكون لا يحدد تساعة أسألك راغد العيش والرضا والقناعة ذكر رفع كل سؤال بالمساع الذراع وانجبر كل خاطر كان خايف ضياع يا مجيب المطالي يا مجيب المطالي كل لحظه وسهر ما تركت الامال في ما تركت الامال في والامل فيك باق ربي زاد رجاد والدعاء والضرع ربي زاد رجاد والدعاء لا ترد المساكين لا تزابك شراعه لا ترد لا تزابك شراعه يا ودود غفار جيت مالي بضاعة منك سرواهن الحي اللي بلطفك شفاع يا الله اكرم وفاتي يوم رد الوداع حفلي ميك بسعاد ما خاف انقطاعات يا مديب المطالي يا مديب المطالي يا ليل حبا ما تركت الامل في ما تركت الامل في زاد زاد, ربي زاد, زاد لا ترد La tes avec la terre la